بسم الله الرحمن الرحيم تبتد يا رأي لا بي وتب ما أضن عن ماله وما كسب اَفُلانا اَرَمَ بَاتَ نَهْم وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَةٌ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَمْلٌ